إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقشطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنا وثلاث ورباع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 ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واتسوهم وقولوا لهم قولا معروفا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 تعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب من ما ترك وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون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 فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصيتي يوصين بها أوذين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد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 وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يغمنون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار اولئك اعتدنا لهم عذابا اليما يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها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 اتأخذونه بهتانا واثما مبينا وكيف تأخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقت وساء سبيلا حرمت عليكم أماتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ وأماتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأماتكم 119. ورمات نسائكم وربائبكم التي في حدوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا دناح عليكم وحلائل أَبْنَائِكُمُ الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إِنَّ الله كان غفورا رحيما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 به منهن فآتوهن أدورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما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 وما يفعل ذلك او دواء او غول مانفسه وَكَانَ ذَلِكَ وكان ذلك على الله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 وماذا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ الله وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَانَ ذره وَإِنَّ 119. ويأتك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه اجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا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 وَإِن كنتم مرضى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ منكم مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامستم, أو لامستم النساء فلم تجدوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا مَا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 من الذين هادوا يحرفون الكلمة عم مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا لي بألسنتهم وطعنا في الدين ولو انهم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا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 ومن يشرك بالله فقد افترى إِثْمًا عظيما أَلَمْ تر إِلَى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا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 ان الذين كفروا باياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جنودهم بدلناهم جنودا غيرها ليذوقوا العذاب ان الله كان عزيزا حكيما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 ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فاعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا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 فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أَنفُسِهِمْ حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما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 أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدين وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عند قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما اصابك من حسنه فمن الله وما اصابك من سيئه فمن نفسك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 ويقولون طَاعَةٌ فَإِذَا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون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 وَإِنْ كَانَ كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مُسَلَّمَةٌ مسلمة أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ وتحرير مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين اللَّهِ من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وَأَعَدَّ لَهُ عذابا عظيما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 129. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا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 إِنَّ الَّذِينَ توفاهم الْمَلَائِكَةُ ظالمي فُسِهِمْ قَالُوا فِيمَا كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فتهاجروا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جهنم وساءت مصيرا إِلَّا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حِيلَةً ولا يهتدون سبيلا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 وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَانْقُمْ ضَائِفَةً مِنْهُمْ مَعَكَ وَإِنْ يَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سددوا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 ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِينُونَ فيمينون عليكم ميلة واحدة.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 ومن يكسب خطيئه او اثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا واثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لَمَن قايفة منهم ان يضلوك وما يضلون الا انفسهم وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء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 يَدْعُونَ مِنْ يدعون من دونه وَإِنْ يَدْعُونَ وإن يدعون إلا شيطانا مريدا وَقَالَ لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأ ظلّنهم ولأ فليبتكن ينّهم ولأ أمرنهم فلا آذان الأعام ولأ أمرنهم فليغيرن خلق الله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 وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجذ به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا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 تحسنوا وتتقوا فان الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل المين فتذروها كالمعلقة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 يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين ان يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما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 ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ظل ضلالا بعيدا إن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 ان كان للكافرين نصيب قالوا الم نستحوذ عليكم قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامه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 وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا إِن تبدوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عن سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض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 والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم قدورهم وكان الله غفورا رحيما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 فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا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 فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بايات الله وقتلهم الانبياء بغير حق وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلظ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 من قبلك والمقيمين الصلاة والمقيمين والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما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 فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أدورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما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 وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنسيين يبين الله لكم أَن تضلوا والله بكل شيء عليم